بسم الله الرحمن الرحيم قال و ا ل ق ر آ ن المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ذ ا متنا و ك ن ا ت ر ا ب ا ذ ل ك رجل ك و ن و ا قد ع م ن ا ما ت ن ا ل أ ر ض من م و ع ن د ن ا ك ت ا ب ح ف ي و بل ك ذ بك و ا من شرعك م اسماء جاءهم ينظوا فهم في أمر مريد في أفلم إلى ل الله ا ل ح س ن ه ا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 م ا ء م ب ا ر ك ف أ ن ب ت ن ا به جنات وحب الحصيد و ا ل نخلد سقاط لنا طلع نضيد رزقا للعباد و أ ح ي ي ن ا به بلده ميتا فذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح و أ ص ح ا ب الرس وثمود و ع ا د و وفرعون و إ خ و ا ن لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعيذ ن بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد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 ما ي ل ف ظ من قول إ ل ا لديه رقيب عتيد وجاءت س ف ر ة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور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 فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إ ل ه ا اخر ف ا ل ق ي ا ه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أ ط غ ي ت ه ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إ ل ي ك م بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أ ن ا بظلام للعبيد يوم يقول لجهنم هل امتلا وتقول الم مزيد وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ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 وكم أ ه ل ك ن ا قبلهم من قوم هم أ ش د منهم بطشا فنقضوا في البلاد هلم محيص إ ن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أ و القى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما في س ت ة أ ي ا م وما مسنا من لهوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه و إ ذ ب ا ر السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون ا ل ص ي ح ة بالحق ذلك يوم الخروج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 وما أ ن ت عليهم ب د ب ا ع فذكر في ا ل ق ر آ ن من يخاف وعيد